أنزل الله في الصعب السعينين ثم قال في آخر الحديث ففيهم والله أنزل حذر القشم ماذا ففيهم والله أنزل وإياهم معنا قليل هم جدا هذه اللوغة وإياهم معنا وكذل من على على من عليهم الطائفتين من هذا الأثر وهذا الحديث يشبه حديث من البرائب العاجب الذي أقضل هذا المطلوب قال في الصعب كلها فدقال الغراء فدقال قال الشيخ الثاري كلها فهذه الواية سلمت في الواية ابن عبدالي ككينه والله انزل وإياهم عزي ككينه والله كلهم إياهم عزي فهذه الواية اخرى في السابق الثاني ابن عباس, فساس. فساس. عباس ممن يقول لأن الكفر المسكوص يجيش الاهو الكفر ابدا اي من هذه ابن عباد بالإثناد الصحيح الذي خانت فيه ابن طاوف هشام بن سجين نتجد هذه قلطين هذي المطولة رؤية ابن عباد بطريقين بطريق في أثبات الحديث عن أقول تعالى من المسلمين الهدو الله و طريق هشام صحيح؟ هشام عن من؟ عن طاوف طيب؟ والطريق الآخر وكلنا نرى الطريق بعيد. يا أخي إشام، طلع عنك، سفيا، هو صريح إشام، هو صحيح صحيح، أمدز ذكره، الصبري عمن عن عبد الرضا، عمن أم ابن طاووس عن طاووس، صحيح، فهناك لعبيان، إشام طاووس، ابن طاووس عن طاووس عن أبي، صحيح، نقول ابن طاووس عن أبي، جل أو أنا من ناس حديث حديثه به، بس بالإضافة إلى حين لأن كم توصله من استفاض وليس من المضبوطين صاد أو أو صدق كثير من من جلشان صدق كثير جلشان هذا زي صورة بنوع صاد من نوع حديث المضبوط وهو إيش الشعر الذي يقابله المعروف والمحكوم الذي يقابله المضبوط والمحكوم الذي يقابله المضبوط هو كسبه يقابل وايد طيب هذا محبوب وهذا هو وهذا والروايه حثقها في مفاعده الاوثق منه هذا جاد وهذا معروف المهم ان ابن طوف هو اوثق نيشان هذه اولا ثانيا هو يروي عن من عن ابي فرعان الناس بحبيث أبيه. في حديث في الروايات كلها الصحيحة ماذا قال قال المحدث ان قيل عن قال ابن جابر بن كوفه قال في يبي كوفه ثم قال فؤاد وليس لمن ثقر بالله الذي يهمنا انه وقف عند قول الشيء هي فيه هل ذكر كلام هشام لا فجاد هشام هذه المقولة وتفرد ديه من دون ابن طوو ومن انه ايضا يرجع عن من عن طوو <تصفيق> من عن والد ابن طوو وطو... وابن طوو اعلى من ذات بحديث كان كيانا من هشام فهذه المخالفة من هشام البعيث من تجد من, من؟, من بمضاعف جدا كما قال ابن مهيس ابن طروس ابن وفي كون الحديث اصبر من اللواية المهيس بلواية طروس ابن طروس ابن جسام تجريء الجريمة هذه المخالفة من جسام ابن طروس تجعلنا نقول والله يعلم انه ذاك مخالفة واضحة تجعل هذه الديادة من جسام يحكم عليها بالإعلام لأنها شادثة ومعلمة لأنها شدة لأنها مخالفة من الضعيف لمن هو ان هذا محديد من روايه ابي الطاور. ابي الطاور. فالمحكول من هذه رواية ابي الطاور قام طاور. لما اتنعباد قال ماذا? ايه يا ابي كفر. على الاطلاق. والكفر اذا اطلق يطلق الى اي شيء. اه. من الذي قررناه بكلام النبي. وعلى رأيه ابي الطاور. الكفر اذا اطلق ينطرك الكفر. العبد قلما ليس نسا قرين والقرين هنا بل هي مخالك من الضعيفين. فلا تجد جاه إذا منو لهذه هذا الوجه الثالث الوجه الرابع هو نارو النساي في سمرية رقم ثلاثة صلاة صحيحة. في باب كويل هذا الآخر مرة معنا ما تبغيه. في باب كويل أولي أو الله عليه من ومن اللي يحبه من عند الله أولي الله عليه من صحيح من معبد. أنت كل هذه دلنا من متعبت نفسي قال كانت ملوك بعد عيسى في مصر عيسى هو ما شاء الله بتجلب سوارات قال هذه واحدة عندي نرجع إليها بتجلب سوارات والمجيد وكان فيه المؤمنون هذه الثانية ماذا المؤمنون يقرؤون السور في الملوكين ما نجحتنا أحد من كني يحكمون هؤلاء أيها الأنصار جابت الملك هذا الفئة المؤمنة تشتمنها والتعيير عليها ولا نريد شد من أشد من هذا أشد وهو شد أنه إيش أشد شد أشد, شد. أشد إنهم يقرؤون هذه الصلة إنهم يقرؤون من الذي يقرون من الله فأولئك هم الكاتبون وهؤلاء الآيات حيث فأولئك هم المظلمون هم في الفترة. مع ما يعيبوه مع ما, ما يعيبونا دين في أعمالنا في إصراعتهم أيضا يتبون ويكونون في أعمالين عمله أعمالهم تدعوهم لكل ملك يدعوهم فليقرأوا كما نقرأ يقرأوا هذه الأمور التي هي من الحقيقة للنظر وليؤمنوا كما أعملهم تجعاهم حيث تجمعهم وعرض عليهم الفتل هذه رجاء وعرض عليهم الفتل أو يقرأوا قراءة الثوراء والنجيل إلا ما بجدلوا دينهم إلا ما بجدلوا فالقبيلة هنا قبيلة إيش ما حكمه جدار الشرق شرق الكتاب والسنة وما حكمه الاجتماع حكم الملكة الكتاب والسنة والاجتماع كلها مصدقة على كفر المبدل المشرئ. هاي بل شايف الاثنين ثانية؟ يفهم. يفهم؟ لكم أن هذا أيضا من نجاحات عليه <تصفيق> من؟ اليهود اليهود من أسر هؤلاء الذين كن هؤلاء أسر. هاي بس أقول لكم أنك نجح من جلب بالسلم وحنان كثف. هاي بالصفاء. المسلمين واليهود والمطارق، right. رايح هذا النصر الذي ترى من هو شائع كذلك. ابن عباس نفسه على أن كفره في تلك الآية على البطل. من حيث جوهره، أولاً أنه قال بدلوا، إلا ما بدلوا منها، والتبديل بالإجماع، إن لو كفر وكتره مطلوب الإجماع اليهود والنصارى بل هذه قرية أولى. قرية ثانية قال وكان فيهم مؤمنون. ماذا قال عباس الشقيقة القريبة؟ الإسبابة وفقاوم برصدر الإيمان وفف الإيمان إذا أخرت ماذا يقابله الكفر؟ هل وفف الإيمان بالله عليه يقابله الخصف أو الظلم أو الكفر الأجهر؟ أمد لا يكونه عاكس لا يكونه من اللي جاء أدنى علم بعلم اللغة وفف الذي يقابله ويقابله وصف الكفر هذه ظاهرة وهي مدينية على الوجه الأول الذي وهو إيش؟ ظاهر المعظم قلنا من أجل وأنفى حوائد عن سنوات الجماعة بالتفضل هناك هنا تمناهم ونفطان بوصف الإيمان مما دل على أن الطريقة الأخرى هي طريقة كثيرا خطر أكبر مقرد من القرينة الثالثة القرينة الثالثة قولوه ما ناجد شثما أحدا من شثم يحتمون الأولاد فوسطه أولاده تعالى بل لم يحفظ من جلاله أولاده من شثمون أنه أحدا أحد شثم يمكن أن يحترزي الإنسان وهذا الاضهر او المعطية او الذنب او الكبير لأحد الخدمي اللي يمكن ان يشتن في الانسان ما زالت هناك درجة اعلى وهي درجة القفل اذا القفل وهو معلومه اساد قد يكوني كنا دختم بانسان هذا القرينة الثالثة القرينة الرجاع اولوم الملك وعرض عليه القتل او يتركه ما معنى او هنا أسلح. حتى وعرض عليه القتل او يتركه حتى يتركه افتراج ويصدروا الانجهد الا ما دفلوا منها لما انوصلوا لما انوصلوا لما انوصلوا هذي امسا فالتحديد بالحجل لان عواليا الحدو كانوا منون وان كل منون في تنين ويبورو في الانجهد قرينة خامسة هي واضحة في هذه القرينة واضحة في تلك المسؤولاتي الحل النجاح. هي اربا من وهو يا ابن عبدالله عبدالله وذلك ما اخرج ابن جريز بسنبيه المجالة التسريح المجالة التولى ١٤٤٠ والصنوتي في اكتابة الدول المنصور في مجالة التولى ١٥٥ ابن عباس لهذا القطر نقرر بأن الكفرة في الكفر لن يحضر هذا فقط باقي يصرح لان مجروم في فيش على الاجوان الظلم لن يصرح لان الى ان تفق في تلك الاجوان تفق والتناول هذا الاطر الجزير الجديد شر علي فعباس قال كل شيء نسباه الله الى غير اهل الاساس كل شيء نسباه الله الى غير اهل الاساس اي لمن اليهود المقارس المشركين كيرا من الارض نفسية جاكت من مجيد الله قال كل شيء لما تدور الله إلى غير آهل الإسلام من اسم يسم قاسر ومسلم وظالم وقاسر ونحوها من ألفاظ نيش الوعيد من ألفاظ وأثناء الوعيد نيش قاسر ومسلم وظالم وقاسر فإنما يعني به الخصوة هل هذه الغواب إلى إظهار أكثر من هذا الغواب؟ هل تحتاج إلى تضيحة ترميحة ذات؟ هي نصف محلي ذا ابن عباس نفسه يقول الألفاظ الوعيدية التي وردت في القرآن الكريم كالظل والصف والسران والكفر لذلك هذه الفاظ إذا كانت تتحدث بداياتها بالأصلة في غير المسلمين إنما تكمل مبتاركا على الكفر وهذا ينتاج تماما مع قوله: رضي الله تعالى عنهما في أشباب النذير أنها مجرد في هذه خريعة معروفة فالحديث عن اليهود او عن الكفار دائما يكمل على الكفر الارد مولا يكمل على الكفر الاضر الاخر اصلا حرج الملح فكيف تقريبنا اخي الكفر الاضر كلام بدهين لاحتاج تنظير هذا الذي يصبح لي ابن عبدال كل شيء ومتظاه الله الى غير اهل اسلام من اسم المقاسب ومسلم وغارب المقاسب فانما يعني ذلك الكفر وهذه الالطال التي تستخدم الدلال على الكفر ولا يتوبع اصلا ايش ما حلموا يا أصل، من أصل، من أصل، من أصل هو من الأصل، التي لم ترجع أصلاً بالجلالة على ماله بسوس، ولكنها تصلح بالجلالة عليه، صحيح؟ أما هو أصلاً وقع بالجلالة على المال من رضي، أصلاً في أصل وعده بالجلالة على فسخ بقسوة منه، صحيح؟ هذه في هذا الموضوع. ثم قال وما نكبه بلا أهل الإسلام يعني وما نكبه بلا أهل الإسلام فإنما يعني له الزم هل في الثلاث كلمات تتحدث عن أي الإسلام هل في الثلاث كلمات منزلة على أي الإسلام منزلة بيهم الزم من عبد كلمات تبثة او خمسة او خمسة او خمسة في هو الذي روى هو الذي روى لنا سببا نزولنا الآية المسرى هي معنى قفرية الدلالة من قريب التحيي والإستجار وهي آية اخدت كبيرا من الحديث وهي قول وإن تعالى وان اطعتموهم انكم من النبي روى لما تاب المسجد في الآية ابن اخرج ذلك ابن عبي حاتم والحاكم والبناجة بأسانيبة صحيحة عن ابن عبدالس ذكره كثير في كثيره في الملمس الثاني وقف عنها في قاعد ستين قال ابن في تعالى لو اطعطوه كلكم يا مشركون قال ان ماكن من المحركين ان ماكن من المحركين كانوا يجادلون الاثنين من أشكالة الزبح فيقولون سكلون مما قتلتم ولا تاكلون مما قطر الله لعنونا الميت فحال تعالى ويبقى <تصفيق> قاتليه من ذلك يعني حاجه الكلام ده معذرتك عبد الباسط كتب بهذا الخط يصرح لنا أن الحيده في مساله واحدة عن تشريع الميت وتشريع تشريعا هو نشره نشره نشره ما تذكرونها بالأمس لنا مش في نفس الآية قال المجلس الثالث في فتح النساء قال وهذا الشرك مخرج من الملتي بإجراء الجث من الملتي نفس الآية ابن عبدال في نفس السبب الذي يكراره ابن عبدال يذكر أن هذا شرك ثم نكشف شمسيتي فيقرر أن الإجماع من عقب على أن هذا من الشيء الأربعة المخرج للنيل، وهذا الإجماع من عقب فالشمس شمسيتي مخرج المسلمين أو لا المسلمين الذين اجمعوا على هذا الفق، لا يقصي أصحاب الكرام، بل على رأسيين أصحاب الكرام يقصونها على رأسيين على رأس. من عخذ هذا الاجتماع الصحابة الكرام ماذا لعين محمد المسائل والمسألة المسائل سبعة من المسائل لا تقارن المسائل <تصفيق> لا تقارن هذا بلا شو خذ إلا على كتاب وسنة الاجتماع فعلى رأس المسلمين الذين هذا الاجتماع من الصحابة الكرام وثي الصحابة من اللي ابن عباس هو الذي ولا مشاكل نجود أيش لا الله الحمد لله والله أوضح لنا التاريخ فيها أوضح لنا التاريخ فيها ابن عباس صدق غير ما بيسمع من أجل. فقف على عبد ست مجوعة خطرية الدلالة لأن الكفرة في تلك الآية والكفرة ألقى. ثم بعد ذلك يا الجاية جاي الابن إذا لو ما قلنا عن العلة الأولى وهي في الإسلام والعلة الثانية وهي تدليس والعلة الثالثة وهي مخالفة الإسلام لابن طوف، والعلم الستة هذه التي تتعلق بالمسلم يظهر لنا تكون لا أحمل <تصفيق> أن تذهب إلى حمادات وتصور أن يُصبح من المجادفة الجد من إلى ذلك أصحابي الجل الصغير تعالى عنه عن أبي وكما ذكرنا لكم أن من صحيح بالباطل الشروط بدوننا إلى عدالة وقت وليس فار يكون, يكون من الشجوجي والعلم وهذا بطر من يجيب علم اختار او في بالله اجلو ان تكون لها يكون من تكون لهذه في الكني يكون الاحد المحررين يكون تبادل زوجانه و تتقرع في محاولة مستقيمة لتصفح هذا الوصف لتصفح هذا الوصف كانت مثلت يحاول شيء بالإنسان أن يقرع الحق لكان الأمر أجل من هذا الحق. إلا أن الراجب أراد أن ينقصر ومدهرين وماذا في فيه ومسكني في إسلام أو لا أولا أولا ومسكني ومسكني تكتب ومسكني ومسكني أراد أن يكون فيه أن هذا الأخر هو الأخر صحيح لا يقل أن بعد أن يترك هو بنفسه في نفس القصيد هذا الإثناد إثناد الإثناد الإثناد إلا أنه قال أن أراك هذا الأرض الرجل من الناحية العلمية لا يخلق من النقص ولا يقوم من النقص ولا يقوم من النقص سواء كانت أخر صحيح أو بعيد فالأمر عندنا واحد ومع سمقرب لا يحدث نساء ولكن نحن بكلنا خطة هذا الكلام حول لا الأفضل ومجابة إلى الأولياء والله حتى العمّة السيدة من باب المتقاء في النساء فالحضية واحدة سواء كان الأفضل صحيح فكان الأفضل ضعي نقول ساعة غريب الحضل وهو المساري الحلبي حريب المساري ومعات المساري يمكن تسيجي بله في تفريح ما ورد عن ابن من يحمل رب الواقع الواقع الواقع في الحكم بإسلام هؤلاء الأكيام المعطلية وقد أصبح عن مذهبه لتبين بآخر له تحت عنوان سبح الواقع اسمه الواقع. والاسم الجديد الكتاب الفقه الواقع فكتابه هذا تدوره على امور السلام فعلوا والفزاق والجاق فعلوا للذين يحكمون بكفر اولاية الحكام ويستخدمون من ذلك كديما وعبادة نحن منهم والفزاق بين كذلك والفزاق بكل ما نتحدث عن شخص وكل من يطالب هذا العلم لورث معرفة طقين تكرمين صريحة لا إسلام ويرجع حيث أنه يحكم في هذا الكتاب لا من خيار وفي هذا وفي هذا ونحن نفيد للمقالة لكتاب ول السنة ول الإجماعات وليس الإجماع المعرفة للإجماعات نقول ان هذه ليست ليست المرة الأولى التي يلجأ إليها ذلك في تصحيح او في محاولة تصحيح ما هو غاي، موصراً للمذهبين والمذهبين في فيهم، فقد كان هذا الشأن قبل ذلك، حيث اراد ان ينتقّر المذهبين والمذهبين فيهم، في مسألة التصور، في مسألة التصور، في, في مسألة إظهار المرأة في وجه التصحيح، على والذي أصنع شيءه والذي أصنع شئاً يشيه. فكتب كتيب آخر محاولا فيه بل, بل جاولا فيه وفعه لتقوية حديث أسف حد بعيد ان من الحديثين حديث ماء لك أباسك المشهور اندفع جبلة المرأة المخير فقاله هو معلومة للوجه ومساعدة فكتب كتيب العينين في طرق حديث اسماء الوجه والكفين سنوير العينين في طرق حديث ماء لكشي الوجه وكفين. رساقة حديثين رعيفين جعلهما مطويان ومطويين لأثر والحديث حتى ينطفر لنذهب ونذهب في الكفور لقش الوجه والعجيب يا أكوة لطيث الله لأن الله أكبر يريد أن يذهب كيفت عنهما من الشرع العجيب عملاتنا عباد رضي ما تعالى عنهما جنّه به في قرية التشريح والاستدلال بل طار في الاخار الاستدلالا بما قلت يتوفر هو من من يقودون بوجود تغطية المرأة لوجهها بل ابن عبدالله كان مورد عنه في تذكير قوله تعالى الوجنين عليهم من ذلك جهن قال شرح لهذه الاية قال هو تغطية المرأة لوجهها من الرجال الرجال المعبدال من قال في تفسير تلك الاية كل القوم ما يوافقهم عن نفس الرجل، وفي موضع آخر يرون عليه قول ابن عباس: القول على متجين عليهما من جملة عليهم هو تفسير الرجل عن مجال الأجنبي، بل قال ما هو أحد من جمله، قال لا يصنع الرجل إلا عين واحد، إلا عين واحد. وذكر ذلك في في سقري في مجاله ربع عشر صفحة من كتاب سند الربعين، في فتحة الكنياء في المحلان العصر وانا كون طبعيه المجالة في السنة المحلين فتحة السادسة السادسة والاربعين سنجر من فتنا في, في, في حين ابن عباة فيها للمسؤلاء اعرضوا عن قول اعرضوا عن طول. بحديث البارد واستدلوا بحديث البارد شاستا كلهم خالتهم دلالة الكتاب وخالتهم دلالة الكتاب. وخالفتم أقوال عين المشرّين في تلك المسائل، مثل وجود قرطية الوس. ثم استبعتم هذا الحديث الضئيل. وخالف ابن عباس الذي أنتم على طموحه في موضوع ما. يقولون لا كما سمعت علي. ومخالف ابن عباس. لا مجاز. حديث. لماذا لم تسمع الدليل في قريش الحكيمين؟ لماذا لم تسمع الدليل في قريش التشذية والسدان؟ والدليل في قريش التشذية والسدان أقوى بكثير من الدليل الذي تمسك به وليه الدليل الذي تمسك به في قريش الهاجورين؟ أيه نحن واحد هذا الكلام دائما نحن نحن الدليل. وإن خارق النعمات مجاز ماذا نقول هذه المقولة في قديس يوسف دونا كوفي؟ ولماذا عكس القضية رغم أنك قديس التشريع وللتبادل الأمر أظهر، قال أمر في للتبادل وفي وبيج إجبار من عقد، وفي إجبار من عقد أما قديس الواجهتين ليس في إجبار، انظر الكمس كتب. الكمس حينما في الكوفة، القوم يصركون الناس، دليلا حينما وقفوا في كوفة دون كفر ورد وردوا ولا إما. يا غرويب حينما دخلت ليكن ان لديناهم قطيب هرج والكفين من حيث قال اخي على العم المحاس وتفضل الرد عليه في قديس الصوره عليه انت عم بتسولنا ده ولا فيها على طرف حاج امين فضل يرد عليه اعلامه هذا الطرف وعلى رئيس الشركه السيد السيد محمد يرد عليه مجددا كثيرا فايش تقولي كتاب الصار المشهور في الرج على أدواعات الشيخ أفكاري المشهور في الرج على أدواعات الشيخ كتبه على شيء شيخ علي حسن أبو الحميل وأعنق في رجل أليس الشيخ من القوم جيد أعمولين مع المجلة واسموه يجدون كلام الفحابي إماما وفقكم ويجدون كلام الفحابي وابنجون بلا حضر هذا إماما من خالقه الله محمد بن الله رحمة الله تعالى كلام نفيس وهو من من في الأرض على شيخ على شيخ على ليس على بحار على شيخين على رأس هذه مشكلة مشكلة السفور ما الذي ما في ذلك السفر لو شبوة لطيفة جدا سؤال الشيخ محمد بن علي الحمد كما جاء ذلك في مجموعة غرب في المجلد العاشر الصبح الثالثة ولا مخاطره وقم بوثين بوثين ستنين سرع رضيين قيل له سبس أولى شبه الشيخ الأولان لرى من شبه الأولى الشيخ ثم أتكلم إلى ثلاث أربع كلمات ما زاد عليها أبو ما زاد عليها فقط قال رحمه الله يريد أن يثبت تماما. سيحدث جزاما. يريد ان يخدف فكاما سيخدف جزاما. اي يريد ان يزاوي انسان مخاب بالذكاء فأخاذه بالذكاء. لذلك وضحة تشغل على شيء شركة المخاب. يريد ان يعالجه من الذكاء من مثال تصيصة. فأخاذ من الشعر والراي، أو أقاموا أمراً لجزم الشعر، عن أثر الطبيعة. كل كل قاسم لا هو الجهة، يجي القلب ساماً السفور هي أحرق الأحرق من المكان عليها يقولون الناس يحكيون العكس ولا يحكيون الناس على لكن المسألة سواء كانت ترجع الى حديثنا أو كان الأثر صحيحًا أو خاطئًا من جنة إيان واحد لا يخطئ من كلنا ربنا أن تكلمنا من جنة هذا أو الناجي هذا و بعد ذلك نتكلم عن الامر الثامن هو على اخر عن الامر الثامن وهو على اخر صحة يثبت هذا الاسبت ابن عبدال كماذا يكون الثاني دون خط نقول ان الادلة من خط فرأى ان يجوه 7 دلالة الراهن المصر او دلالة الوصف الثالث او دلالة الثالث بلالة او رفضة الحديث او بلالة ايه ما او ما ورد ان اجنع الباس نفسي انك الاجلة السبتة انك ورد ان كلها ما يفترونها كلها الاجبات اذا يبقى وهو على فرض صحة هذه من يقول ابن اجنع الباس بنا منظور الخاصة بانا خيرة من منذ هنال منذ حدقين ان مناطق Allah'ın kulları, kükremi, kük, yeteri kadarın an, ettiği ve can enter the لقطع جمال تعدد الأعصاب ولا تداري العصبية ولا طبيعي طبيعي ولا مستعمل شعيب كون فكيف كون خاص خلود ثلاثة خلود خلود لم تعني أبناء هي بل لم يقول يتخيلون على المسلمين في ويخرع به. لم يكونوا يتكينون ولم حبما تريد لأنه لم يخفو جميع الأحليم لأنه تجمع يستدجي إنسان عرض وقوضة للعالمية يزعى يستدجي شيعة الله بحق. ثم يرضى النساء كلام رب العالمي بكلام محر من الفرح. هذه الصورة تطبع مكان تماما عن النابات والمسيحة او عن بنيه. حقا كنا لن يكونوا لأشياء لأما تتقع في حياتهم في النابات في زجن المحابلات والمسيحة لانه صورة لا ثم يرضى أن يزوي كلام عبد العزيز بكذان أحد الصحابي، فضلا عن أن يترجم كلام على كلامه، ومن شوالم شك، ثم ذلك جاء في أو قبل كلام هذا على كلام الرسول عليه السلام، ولحين فهذا الشك لا عظم أن أحد بين الصحابة والتابعين يشك في. اذا هذه الذي يترك فيها هي موضوع حديثنا لن تفكر دون هذا الحقر ولا دون هذا الحقر والذي يجب قبل الى هذه المثال وقلنا عن الاستفاء والتشريع من يلغى اضيار الانتفادي إلا في من إلا كعاد إلا قبل ذلك ومسكد هذه أكثر حروفة أحدهم من شرع الضريق في شرع الضريق يتجب يتجب ومسكد هذا ومعه وداد وداد ومعه فكيجوه واتقنا في الوقت وعجم وإنك وإنك فكيجوه مع هذا الشرع الضريق المخكمة للأمور في الجلادية تشريع متتبس عند الشيعات ربا المصريين أي في المقال هذا ان لم يكن بهذا من إلا في ذلك العهد عهد الصفاق ما كان فيه في العراق لن بهذا بهذا من ذلك العهد يعني مر سبع ولم المسلمون اول اشياء وجد قوانين الجويه تقديم الرعايه والوعد الشرعي بتعيين شخص قبل مدرك تبعت فيما نعلم ان في ريسيرك بارك عشان في المرحله الثانيه اقرب للهدف من التذكير ورحمة الانسانية لطبع البيعات والتذكير وقال في محمد تذكير رضي الله وضف الناديين يا الله سهلا قال رضا متاع فكانت بزمن ابن عبدال كانت بزمن ابن عبدال رضي الله تعالى وغيره بمن تعال ذلك ومن تعطاه من من او هل في زمن ابن عبدال وفي زمن السجعين والتاعش سجعين حتى تقصد قرون هل انك حاكم او والي او امير عرف عنه انه بدل او شرع ما لا ليه هذا هذا اقتراح على الصحابة القولة فالذي ينزل تلك المطولة على الحاكم المسجد عبدالسكين والله يرمي الصحابة بامري في, في الدين العظيم هل, هل كانت الزمن ابن عبدال الله تعالى عنهما وهي من الجرماء منفعل ذلك المستخدام القريبا منه حتى يمكن ان يطحق يحمل حامل كما اهم عليه اتحق منه على كلامه و اصلا ده يحدث في عطرين هادنا كان مصروحة مجرد لما قال الشيخ ده مجرد ذكر بره بطرين ومحتده الذكر قال والجراد الذي لا جواب غيره يقول بعد عطار المستخدام والجراد الذي لا جواب غيره انه لم يكن ذلك ابدا وان الثابت ثالثيا انه لم يحفظ منذ عصر الصحابة لدوان الله عليهم حتى مجيء السفاة منذ عصر الى من يجيء السفاة سبعة قولة حتى مجيء السفاة واستدائهم على بيار السمين ان يجد حاجهم سن تشريعا سن تشريعا او قانونا مناسبا من شرع الله واعلنه شرعا من سبعا لا تأخذ هذا، لا تأخذ هذا الشيء هذا إلى سبعة إلى الى خاص وسبعين عشيات من الدين وعشرين ثلاثة من الدين من كم نقول على هذا أو على او الولاء او المغار الذين بلغوا في الظل عظيما لم يعرف عن احد منهم عن احد منهم رغم هذا الظل الذي اختهر عنه انه اختهر عنه انه اختهر عنه واحدة اختهر عنه واحدة بعم الذي تميز به الا انهم قابدا لم يستسيره هو مجرد تسيره طبعا انه يعيشه تلك واذا عرضنا ان نضربات للزلي والجمري والبطش المتنة من الغلوث والمراء والحسن سنضرب الغلوث بالحسنان لا يشرب لن غريك السريف الغلوثان من الولاق والمراء والزلي ورغم ان الحجاج قد كتفروا بعض الشنف جاد عن السسة من الحلم الانتبار ورغم إلا أن أحدا من أهل العلم ومن هولي الإمة أحدا وواحد و... فقط لم يتكلم عن الحجاج ولم ينس إليه أنه سنى أحبيعا ولو واحدا أو وضع قانوان ولو واحدا مفالكا وقانون منه فالحجاج الذي هو من هو جمما وجورا لم ينصد إليه لا من قريب ولا من بعيد أنه بدل في شرع الله أو أنه سنى قانونا لن يأذى فيه الله رغم تلاقون أن هناك عددا كبيرا من سرح كفروا لا راجح الا راجح لا يترجع هذا ولكن الشاهد من هذه المسألة امران الامر الاول رغم ضمي وجور وغسر ورغم ان هناك من كفره الا انه لن ينصد لي احد ابدا انه شرع او استبدل ووضع قمونا من جندي رغم اما العلم الذين كفروا هم اعلم اعلم على رقيب من اعلم اهل الزمان مش من بحيث لم ينصنع تجماع انه إلى مدة. قُد إلى شعيد وليس على على الأرض أحد إلا هو سعيد نعيم. ومرت سبعين وعلنا الشمس على. خلصت بقول على الحسن. نقول. في الحجر في الجنة في الجنة. في الجنة الثالث. أشفع من أبين وأحمر. خال. وكفطره حتى على منهم سعيد ابن دبي. سعيد ابن دبي. وَالنَخْعِد من المشيط. لا بلاه ابن أولى الفتاحين كل اسم اللي هاجل ما يتحقق النقصة لأه شعيد بن جبير وَالنَخْعِد وَمُجاهِد مُجاهِد من؟ الكنييد ومن؟ الكنييد ابن عبدالله ومُجاهِد وعاصم ابن آل المجود من هو عاصم؟ الذي مقرأ بقرأة نحن نقرأ بقرأة من الحق؟ مع العاصم ونعم ونعم هاجل بقرأة هذا أيضا من مجن امير المنطباح وغيرهم على وولا الان ماتباط اخوانهم كفار الحجاب والقديلات عنينه فراجح ان رجل خير جاسب وانما هو ان مبيل مبيل. الحجاب اسماء مبين او مجين ظالم يقوم بيطفين وغيران كذاب ومبين اما الكذاب قد يبقى من الصبر لديك اما المبين او لكن الشيء ان رغم ان هو الان ماتباط الاعلان النوم كفروا إن النوم لن ينسي إليه أنو شرع أو في قرية ولو واحد. هذا واحد الثانية ولن تكأن لتبين. رغم أن الحج الحجاج لم يشرع ولم يبت. ولم يقع من الوقوف البراح الذي وقع من السجدة في المعاصرين. ورغم ذلك كفروا من كفروا وليه من الكبار. كله. استمع نقول رغم أن الحجاج لم يشرع ولم يوالي يهود ونصارى ولم يعلق الطريق ولم تلك اخالي كشرية المشهورة عن اكلمه هذا الزمان الى أن لاي العلم الفضاحي الذي لا يشك في ورعين وفي دينهم وفي دهدهم الا مصباحي الا مصباحي لا يعرف فضر مجد. رغم ذلك للفروض واتخذوا تكثيرا ودينة تعبدوا الله دي لما خطم شرائع والحيشاء بالنسبة لفكام بالنسبة اليوم كان الهجام إلا نقول أنه من أولئك لأنه كان ضرم ولكن بالنسبة لحكام اليوم هو من أولئك إلا ولكن كان أولئك ولكن بالنسبة لعزم أكثر الأمزاد وكلاء أولئك حكام على الحجاج والله من ذلك جنب العظيم فالواجم كانت نوع حميلة على البيئة وكانت نوع غير على وكان ولم يعطي الغزو والجهاد بل فتح التوى الإسلامية في عادي بإحاجة كثيرة ومقارنته لفكان اليوم من الضمن البيض فنحن اذا ذكرنا الحجاج نعادي فينا اليوم يجب علينا الناس برحام عديده مقارنة الى اولاء الانجاج, الانجاج الانجاج والعجيز ان من تطرح اشجاد ماذا تعيشون طاوص من طاوص اللي يولوك عنه كبير هو من من تطرح وذكر ذلك اسم الى شابة اشجاد الماذا وصحاحوا وقال طوص. طوص. لا الطبيب ذكر بالكلاب إدواء الحيبة في السابة الثانية والثلاثين قال عن طووص عجباً لقواننا لأهل العراق يسمونا الحجاج مؤمنة يسمونا الحجاج مؤمنة طووص الذي نقول عنه كفرنا لأننا نعرف والله لا نعرف ماذا نقول ولا نعرف ايه انضاعك والله انضاعك صار بطهوات مجلن فتجلينا ماشي ماذا لا تعرف لعنة الذي تقول ولا انها طبعو فذلك منك الطرور الحجاج الشاعري سيد ذكر ذلك، الشمس تشرق من سطح السرية ولكن المسطح هذا الذي يفارق هذا الطحلق يبعث إليه قال الشاعري أشهد أن له مؤمن بفاضو جاسوس. وذكر ما قل خليفة من من سمير ميش من هذا لما قال لما قال الله راجح في الحرب اللي في المانيا لانه كان الخرب على كل عام كان الخرب على الموت كان يضرب نعم, نعم. هذه ابدا منريكا واما غيري انا فانا راجح ان قلت عليك هنا أول في كذب العلم، هذا الله سبحانه وتعالى. مجرد شيء صحة من الله، ما إن المناطق كما هو بقول، إن المناطق المفسرة التي ذكرناها في هذه المسألة من ترك من الله أو تفسير لا يخالفه أو الحكم بتفسير مخالف للشريعة. قبل هذه الامور لم ت، لم يقع شيء منها في زمن اثنين وثلاثة تعالى عالمية. والذي توقفت للشمس في السنة السابقة والساسين جريم ولا في ما بعده بعزة قرود في زمن المعبات ولا في ما بعده بعيد القرود عرفاً مات عرفاً بسمون جاءت للحق بغير ما وقد وقد صالعت كثيرا من كتب الأولئي وهي الكتب التي يرسل مؤلثوها أول من فعل كذا وأول من فعل كذا الكتب كتب جميع تلك الحوادث التي نرت فيها أول مثال كذا أو المثال كذا كذا مش من هذا جدا في المطبخ فلم أرى فيها أدنى إشارة إلى وقوع شيء من هذه المناطق هذا كلام يؤكد ما في هذا المجال ويؤكد ما قرره العلم أن التزام التكلم لا يعطي ما ولكن هذا قال فلم أرى فيها أدنى إشارة إلى وقوع شيء من هذه المناطق في الأمور في القرون الاولى خاصة الثلاث اخيية منها. في هذه امة. ثم قال الشيخ غاية ما كان يقع من الحكام والصباح هو الزور في الحكم. وايه? يا يظن. لكنه شر يستجد. واذا جرد ان اذهب ان اتكلم فيه. غاية ما كان يقع من الحكام والصباح هو في الحكم في بعض الامور. بحيلة او تأويل. بحيلة أو تويل وليس أعراض عن حكم الله وتقديم الله ولا هؤلاء للسراء معه بحيلة أو تلميذ هذه أيضا. ثالثا. جفوا معه تقييمه قضاء وإن كان يسمى نفر. من هي القضايا لا شيء خلاصك. لا فأنتم جميعا حكم. إنه كفر أو إنه حكم الله وعرف لا ولكن إنه يسمى إيش نفر. هذا بينه وبين رب. ثم قال ثالثا. ومن هذا أي هذا الجو مرغم التحكم وليس أبداً بجراء في سبيه ومسي دخل ومن هذا هذا ذكره أبو بدان العكريم في كتاب الأول وقتات في مضبوح ذكر أبو الالعكريم في السابق الأول في الصباح من عشر سترعين قال أول قادل جارت القضاء ماذا قال؟ قال القضاء الجو رنجر نصفة الجو نذال في حال أبداً من قال اول قادي الغارة في القراء جلاد ابن ابي برده جلاد ابن ابي برده خاد اخبرنا ابو احمد ان رجلا خدم الى جلاد رجلا في بين له عليه كان بين اثنين قضية زين واحد اخذ من اخذ زين ثم ما معطله ولم يرد لديه ففاعد الزين الدائم اخذ المدين وذهب الى بحاضي كتى يبصل بينهم طيب وخدمه الى قال هذا بيناه ولم يسعى وليه حتى بعده في غير الله عليك. فأقر الرجل به. الرجل المقرب او المجين. فقال معنا نفس منهم. أقر انا مقرب. وكان بلال يوع ناضي الرجل. هذا الرجل كانت بينه بين بلال ايش؟ علاقة. كان القرية ثمجت لهم معنوه. وايه نقول. وكان بلال يوع ناضي الرجل. فقال المتحد. صاحب الحق. الدائم. قال انكاي يعطيني خطي او نحدثه باقراري عرفت انه كان مالي او نحدثه او اعترف حتى ارد عليه الناس صح ماذا قال القاضي ده حولا وظلما وجورا قال القاضي انه مؤكد انا دخلت انا مش بنش مش طب هو هل الرجل هو الذي كان مؤكد اخرج الى ثلاثه تكلم لا تكلم فتاي تكلم مين ده قال الزايل لن يذكر إثلاثة ولا أخير من مصر ومعروف من أجل القوى أنه لا عني حتى لو يعلم في الكادة أنه ولو كان الكادة صادح ليس لأ أن يضوي يعلم وإنه لا يضوي في الزينات والقوائم لن يذكر إثلاثة قال لن يذكر إثلاثة قال, قال وقال, وقال وما حرجكم إلى ذكره وأنا عارفه بذكره هو عارفه بذكره فإن شيخه الكلام بالخالد داي بن بنك في ماريجان امر يا ابو مليك فان مش فاهمك لو في من اخدها فانتج النقطه بتاعت عيالك دا مش بده رو اقول انا في دماغي احسبها ولكن انت هتكسر اولادك وعيالك ادي يا فندم ورانا ياخد فلوس او ده حتى ابو فلوس المال وكل اللي انت على عيالك وربما يكون عياله كثيرون يا لهو هو ده راجل كبير حتى حتى فإن كنت أحبثه فإن أحبثه فالتجن نفقة عيالي قال روي خمصرف الرجل وترك خاصرة قال وكان جراج معروف معروفا بجرد كان جلال معروفا بجرد رأيتم سورة الزر هل كان ستبقى؟ هل كان تشريق؟ هل كان اعراض؟ ومسيح تحالي نعم لكنها ابدا ليست مما نكن فيه في شيء. لا قليل ولا جسير ولا هناك جاري كما خلنا. انسان العزال. يشاهد من كلام الحيث. اولا ان هذا الاستجاد والتفليع لن يعرف قبل الفرن السابع. ولم يعرف في تلك العطول وخاصة وعطل العزال. والتفليع من 30 جنيه. الامر الثاني ان ابقى ما كان يعرف عن الطبع او عن المناء او عن التفليع كما هو الجو والغول والغشي. لكم مثلا في تلك شيء. هذه فكرات فراديه لكان يرى الرسول صلى يكن كلام الصحابه والتابعين في الامر الذي يحلمون يحلمون اليوم كلامهم كلام في مراجع اليوم الفاضل والبروندي لم يكن في الذي من تغيير الجديس في التيهان الاسلامي واحلال 아راء نقارنه ديناً جديد لفت مزيج الأعراض والأموال والجمال إذا هذه السورة لماذا تذكرنا كانت مشهورة؟ لا ماذا؟ رسول الله تقول الشبه الحمد في لتناكيك مشهورة أول جملة أول الشيخ بعد البثنان بسم الله الرحيم ثم أول جملة ثم ذاقل بداية بذنك الجمالات بسم الله الرحيم إِنَّا مِنَ الْكُفْرِ الْأَكْبَرِ الْمِسْتَبِيْرِ ماذا قالت؟ إِنَّا الْكُفْرِ الْأَكْبَرِ الْمِسْتَبِيْرِ والشيخ الله فالشواء أنا يعني أشد سأسأل الله على الله ولكن أشد أجل أنه وضع كلمة الأجبر هذه ربدا على أنه كفر وضي ما كفر إلا شرطا في فعد المثمنة وضي شرطا الأول كلمة قالها بسم الله الرحمن منزلة ما نزل فيه الروح الامين على صنف محمد ليكون من المنزلين بل كان العربي دين بين العالمين والرد لان عند تنازع أي هذا ايه؟ بل انكوشه الاسمع هذه احسنة المسلحة الشيخ سيقول الشيخ ابن عزيز لا بعدا ذكره فطر فان هذا الحاكم هو قديسنا اليوم مش معنى هذا الحاكم وهذا القول هذا الحاكم هو قديسنا اليوم. اليوم. اليوم وهو كافر فارج عن ملة عن ملة المسلمين عند جميع طرق وطوائف وعلماء المسلمين. ماذا قلت لك هو كافر فارج عن ملة عند جميع شرف وعلماء المسلمين حتى ولو كان في قبيلة الأنصار. ماذا قال؟ عند جميع من شرف وطوايف وعلماء المسلمين. لكن الشيخ يعني طول أن السؤال وما هو هو الإنسان. أولاً كرفا. غلين أبياتهم. أحرار الوجيات. أو لا ما قالوا لأن بلغهم هذا الإشمار الذي ذوى في يبقى التصوير هذه الطريقه ما ذلك تكون في حاجه تسبب المسرع كترو وما جالك خرب الله خرب ده اخوان احمر الهاجة.